السلام عليكم رحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السيد الأنبياء المرتلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا المجلس الثاني والعشرون في سلسلة آدابي وأخلاقي طالب ليلة وكان هذا النسلس في ليلة الجمعة الحاج عشر من صهر الله المحرم للعام الثاني والثلاثين بعد الأربعين والألف من الهجرة تحدثنا في آخر نسلس عن بعض آداب السلام نعم البعض <تصفيق> يسال هل الدرس مباشر نعم الدرس مباشر الان ورجاء عدم الاسئله خلال الدرس بارك الله ومما تحدثنا عليه حكم التسليم حكم التسليم بالإشارة قبل أن ألقي مزيدا من الضوء عن, عن هذا الأدب أنقل لكم ما ذكره موسى ابن أحمد الحجاوي في شرحه على منظومة الأدب الشرعي لابن بدران كما في صفحة تسعة لا كما في صفحة تسعة وثلاثين بعد المئة حيث عزا إلى ابن عبد البر أنه نقل الإجماع على عدم وجود السلام أي ابتداءً وذكر أيضا أن ظاهرة ما نقل عن الظاهريه وجوبه أن وجوب الاتداء بالتسليم. وقال ذكر الشيخ تقي الدين أن اتداء السلام واجب لأحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره وذكر الشيخ وتقي الدين أيضا وتقي الدين ابن تيمية أنه ابن عبد البر الإجماع على وجوب الرب أي الرب على السلام <تصفيق> وقال موسى ابن أحمد أيضا قال أبو حفص في الآداد له قال أبو عبد الله أحمد ابن محمد العطار سئل, سئل أبو عبد الله أحمد ابن خنبل عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يرد عليه السلام فقال يسر في خطاه لا تلحقه, لا تلحقه اللعنته أي لأنهم لم يردوا السلام عليه فكأن أحمد اعتبر عدم رد السلام تعمدا من الكبائر. نعم نعم أما بالنسبه بالنسبة حكم السلام بالإشارة فقد أخرج الترمذي في جامعه قال حدثنا قطيبة ابن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى إن تسليم اليهود إن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف والأكف جمع كف قال عيسى لم هذا حديث اسناده ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه قلت أخراجه التبراني وأيضا في معجمه الأوسط ومن <تصفيق> طريق ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب العمر بن عن عن جده قال أظنه مرفوعا أقول رواية رواية القطيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة قد قواها العلامة تعالى حيث أضاف قطيبة إلى العبادلة الذين قيل إنهم رووا عن ابن لهيعة قبل أن تختارق كتبه فمن حدث منهم عن ابن لهيء فحديثه صحيح يعني يقوي حديث ابن لهيء متابعة يزيد متابعته يزيد متابعت يزيد ابن أبي حبيب له بالإضافة إلى ما جاء له من الشواهد نعم والتي أشار إليها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أسلسلة الصحيحة فالحديث صحيح لشواهده واثقه الحديث أن التسليم عن طريق الإشارة بالأصابع دون ذكر لفظ السلام هذا خاص باليهود وكذلك التسليم بالكف دون ذكر لفظ التسليم ايضا من فصائف النصارى فما يدل عليه الحديث وتحريم السلام عن طريق الاشاره فقط دون ذكر لفظ التسليم سواء كان بالاصابع او كان بالكفل وأما إذا قرن بين الإشارة ولفظ التسلين فالحكم يختلف وهذا ما أفتديه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى فحيث قال لما سئل عن حكم السلام بالإشارة باليد قال لا يجيب السلام بالإشارة إنما السمة السلام بالكلام جدا وربا أما السلام باشارتك لا يزول انه تشبه لبعض السفر في ذلك <تصفيق> ولانه خلاف ما سرعه الله عز وجل <تصفيق> لو أشارت إلى الى المسلم المسلم عليه ليفهمه السلام تجلبها مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك لأنه قد ورد ما يدل عليه نعم وهكذا لو كان المسلم عليه مجهولا بالصلاه فإنه يرد بالاشاره كما صحت لذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وآله نعم ويدل على هذا أيضا الحديث الذي أخرجه أبو في سننه والترمذي في الجامعه واحمد في مسنده والبخاري في الادب المفرد في حديث اسماء بنت يزيد رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما والنساء قعود فالوى بيده بالتسليم وهذا اللفظ الوى بيده بالتسليم آه حكم عليه بالنكار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه جلباب المرأة المسلمة وإن صح فإنه يدل على ما أفت به الإمام بنباد من جواز الجمع بين الإشارة والتسليم باللفظ وإن لم يصح فإن ما قاله هو هو المتعين لما ثبت من اباحته صلى الله عليه وسلم للتسليم بالإشارة للحاجة كما أن يكون في الصلاة كأن يكون في الصلاة ف. في بادي الأمر كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لن كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا أي يرد علينا باللف فلما رجعنا من عندي النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا وفي لفظ قال ابن مسعود أهلا كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا لكانوا يتكلمون في الصلاة بكلام ليس من جنس الكلام المشروع في داخل الصلاة وهذا في أول تشريع قال ابن مسعود فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم هو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء وان الله تعالى قد احدث من امره أن لا تكلموا في الصلاه فرد علي السلام اي بعد ان انتهى من الصلاه سنستفيد من هذا الحديث المشروعية إلقاء السلام على المصل لأنه صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم أنهم سلاموا عليه وهو في الصلاة وإنما أنكر عليهم فقط أنهم انتظروا أن يربى السلام وهو يصلي كما كان في أول الأمر في بدء التشريع فبين لهم أن الرب على المسلم بلغض التسليم في داخل الصلاة نسخ بل إن الكلام في الصلاة من غير ما هو من جنس الصلاة فلا يشرع لقوله إن في الصلاة لشغل وإن الله أحدث من أمره إن الله يحدث من أمره ما يشاء وان هو اخذ من امره أن لا تكلموا في الصلاه ثم جاء التشريع بمسؤوليه رد السلام في الصلاه عن طريق الاشاره دون لفظ أهنا وهذا فيما أخرجه أبو داود وغيره من حديث نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء من يصلي فيه من تجأته الأمصار. ان عليه وهو يصلي <تصفيق> قال انا قلب نومه فقلت لبلال من كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم في مكان يسلمون عليه وهو يصلي <تصفيق> قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر ابن عون هو راوي الحديث عن هشام بن سعد عنافع عن كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره الى فوق جعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق أي أشار بكفيها كذا وهذا حديث صحيح وله شاهد نحن من حديث صهيب ومن حديث جابر ايضا رضي الله عنه ونقل الحجاوي في شرحه على منظومة الأدابة الشرعية عن الشيخ تقي الدين في فتاويه أنه قال قيل هل يكره أن يسلم على المصلي وأن يرد إشارة على روايتين أي للإمام أحمد من هما يكره قدمه الرعايه والثانيه لا يكره للعموم والان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اصحابه حين سلموا عليه اي كما في حديث المفوض الآن, الان في ذكره الان في ذكره وعنه أيضا يجب رده إشارة، أي هنا رواية عن الإمام أحمد بوجوب رد المصلّي على من سلم عليه بالإشارة. وقال الشيخ الطقي الطقي الدين يرد السلام إشارة وهو قول مالك والشافعي، وإن رد عليه بعد فراغ من الصلاة حسن. لأن ذلك جاء في حديث من مسعود قد ذكرناه آنسا فإن رد في صلاته لفظا أي تكلم بالتسليم بطلت وفيه قال الثلاثة أي الثلاثة لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على ابن مسعود نعم وقال إسحاق إسحاق مرهاوي مرهاوي إن فعله متاولا جازت صلاته نعم وشاهد أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية إلقاء السلام على المصلي وعلى مشروعية قيام المصلي بالرب إشارة واختلفة في حكم هذا الرب هل هو واجب أم مستحب يعني, يعني على قولين والذي يظهر لي للتحباب دون الوجوب <تصفيق> لا. <تصفيق> وقال الخافض ابن حجر رحمه الله تعالى. الناهي عن السلام بالإشارة أي الحديث التي جاء فيها الناهي التي ذكرناها آلثا أن التسليم بالإشارة من تسليم اليهود والنصارى قال الناهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا <تصفيق> هي مشروعة لمن يكون نعم لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام يعني كالمصلي والبعيد والأخرف وكذا السلام على الأصم نعم فدل هذا على مشروعية السلام بالإشارة لطاحب الحاجة يدخل في هذا المصلي والرجل البعيد الذي تريد أن تسلم عليه ولا يبلغه صوتك فلا بأس أن تشير بالسلام مع التلفظ بالتسليم حتى تخرج أنحيز التشبه باليهود والنصارى كذلك الأخرى إذا لا يستطيع الكلام إذا سلم عليه أحد ماذا يصنع يرد بالإشارة وكذا الأطل <تصفيق> هنا نتكلم الآن عن أداب الاستئذان وهي مرتبطة باداب التسليم. الاستئذان واجب بنص الكتاب والسنه ويدل عليه من كتاب الله قوله تعالى في سوره النور يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب الاستئناس والنعم ويلحقه التسليم على على أهل بيت قبل أن تدخل عليهم <تصفيق> <تصفيق> لأنه نهى عن دخول البيت الذي ليس بيتا لك حتى تقوم عن هذا فدل هذا على الوجوب واختلت في معنى الاستئناس الوارد في الآية <تصفيق> فذهب جمهور المفسرين إلى أن الاستئناس هنا هو الاستئذان بتنحنخ أي بإصدار صوت النحنح هذا مع الاستئذان. وقد أخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ هذه الآية، لفيقول في قراءته. <تصفيق> لم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ولكن القرطبية القرطبي نقل في تفسيره أن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستألسوا لم صح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان أي إلى وقته أي أن المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان رجلان إلى, إلى الافاق اجمعت على ذكر لفظ الآية بتستأمسه الذي يظهر أنه لا تعارض فإن الاستئناس كما بين جمهور المفسرين يدخل فيه ضمن يدخل في معناه ضمن الاستئذان مع إصدار صوت يدل على قدوم أحد على أهل البيت وقد يقال هذا إذا لم يكن آآ للبيت باب أو إذا كان الباب مفتوحا وأما إذا كان هناك باب وهو مغلق يكون الاستئذان عن طريق القرع على الباب كما أخرج البخاري والأدب المفرد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافير أي عند الاستئذان وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة نعم. ويأتي الاستئناس أيضاً بمعنى الاستعلام والاستبصار قبل الدخول إلى بيت غيرك ويظل هذا تدل الآية على أن الاستئناس الذي يدخل فيه الاستئذان يكون قبل التسليم نعم ومن أداب الاستئذان أولاً أن يكون الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا انفرف وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتان أبو موسى فزعا أو مظهورا قلنا ما شأنك قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني اتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينه وإلا أوجعتك فقال ابي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر قوم قال أبو تعيد الحديث أنا أصغر القوم قال فاذهب به حتى يعضد رواية أبي موسى ثانيا أن يقول المستأذن هنا استئذانه وتسليمه السلام عليكم أدخل أو الج أو يقول السلام عليكم أدخل ألج والهمزة والهمزة الاستفام وذلك لحديثين الحديث الأول ما أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد نعم بسند نعم بسند حسن وقد صححه الشيخ الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحه من حديث كلدة ابن خنبل انه اخبر ان صفوان ابن امية رضي الله عنه بعثه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتح عند فتح مكة بلبن وغيره النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي نعم قال كلدة ولم أسلم ولم أستأذن أي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل أدخل نعم وأخرج أيضا البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه مثال ابن طحيح من حديث ربعي ابن حراش أنه قال حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألجو أألجو بمعنى أأدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي تقولي له قل السلام عليكم أدخلوا فإنه لم يحسن الاستئذان قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أدخل فقال صلى الله عليه وسلم عليك أدخل وهذا يدل على جواز رب السلام بقوله وعليك او عليكم فقط احيانا من كان الاكمل والافضل ان, أن يتم التسليم قال فدخلت فقلت باي شيء جئت فقال صلى الله عليه وسلم لم اتكم الا بخير لم أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا وتدع عبادة اللات والعزة وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات وتصوموا في السنة شهرا وتحجوا هذا البيت وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه قال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 وأخرجها البخاري أيضا في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد في مسنده لسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم ايدخل عمر فهذا ادب الاستئذان والتسليم التسليم ثالثا يكره للمستأذن ان يخ... اذا سئل عما إذا سئل من, من هو أن يقول أنا لما أخرجه البخاري في صحيحه كما في كتاب الاستئذان تحت باب إذا قال من ذا قال أنا وأخرجه مسلم أيضا في حديث جابر رضي الله عنهما قال لم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين في كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهه وإنما المشروع للمستأذن أن يسمي نفسه نعم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 اللحظات وأعود إليكم إن شاء الله. Oh السلام عليكم رابعا من أذابي الاستئذان وإذا قيل للمستأذن ارجع فيجب عليه أن يرجع لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهذا الأدب قلما من يمتثل له مستسلما لهذا الحكم الشرعي دون أن يجد غبابة في نفسه إذا استأذنت على أخيك فقال لك ارجع هكذا ملتزما بالآية يعني تجد غضاضه في نفسك إلا إذا كنت ممن استسلم لكلام الأعزاء الجلد والله جل بَيَّنَهُ أنك إذا رجعت فإن هو الأزكى نعم وان وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم وبدا بداية الآية قال سبحانه فإن لم تجدوا فيها أي في البيوت التي هي غير بيوتكم أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم أي لا يجوز لك أن تدخل بيتا ليس لك دون أن تستأذن على أصحابه إلا لم تجد فيه أحدا فلا يحل لك أن تدخله حتى يؤذن لك <تصفيق> ثم قال سبحانه وإن قيل لكم ورجعوا فارجعوا وأذكى لكم والله بما تعملون عليم سادسا أم خامسا من هل الأدم الخامس أو السادس الذي هالي الآن الخامس أو السادس <تصفيق> الخامس خامسا يشرع لك أن تدخل البيوت الغير مسكونة التي فيها متاع لك دون أن تستأذن بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والبيوت البيوت الغير مسكونه يدخل فيها الاماكن العامه التي فيها حاجات للناس نحو المطاعم والفنادق وما شابه ذلك و يدخل فيها ايضا اماكن قضاء الحاجة التي قد توجد في الطرقات ويدخل فيها المدارس والمصالح والوزارات ودور التعليم نحو الجامعات والكليات والمساجد بلا شك منذ اوله وهذا كله يفهم من عموم الآية كما قال ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر هذه الأقوال ما معددها قالوا أولى الأقوال أولى الأقوال في ذلك بالصوء ان يقال إن الله عم بقوله ليس عليكم جناخ أن تدخلوا ببيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم كل بيت لا ساكن به لا نفيه متاع ندخله بغير إذن لأن الإذن إنما يكون ليؤنس لئن سأل المؤذون عليهم قبل الدخول قبل الدخول أو يأذن يأذن للداخل إن كان له مالكا أو كان فيه ساكنا فأما <تصفيق> فأما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكن فيه فيحتاج الداخل إلى إناسه والتسليم عليه لأن يهجم على ما لا يحب ما لا يحب رؤيته منه ما لا يحب رؤيته منه فلا معنى لاستئذان فيه فإذا كان ذلك فلا وجه لتخفيف بعض ذلك دون بعض فكل بيت لا مالك له ولا ساكنة من بيت مبليم بعض الطرق المارة والسابلة ليأووا إليها أو بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه حيث كان ذلك فإن أراد فإن من أراد دخوله أن يدخل بغير استئذان لمتاع لهم يؤويه إليه أو للاستمتاع به لقضاء حقه لقضاء حاجة من بول أو غير ذلك وأما بيوت التجار فانه ليس لاحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها فإن ظن ظن أن التاجر إذا فتح دكانه أما قعد للناس فقد أذن لمن أراد الدخول عليه ففي دخوله ان الامر في ذلك بخلاف ما ظن لو ذلك ليس لاحد دخول ملك غيره بغير ضروره الجاءت اليه او بغير سبب اباح له دخوله اباح له دخوله الا باذن ربه اي صحيح عمل في كان فيه متاع فإن كان التاجر قد عرف منه ان فتحه حانوتهم اذن نعم منه منه لمن اراد دخوله في الدخول فذلك بعد فذلك بعد راجع الى ما قلنا من أنه لم يدخل من دخلوا الا باذنه أي أن التاجر إذا عرف منه أنه بفتحيه لحانوته أي لمحله يأذن لمن شاء أن يدخل إليه دون أن يستأذن فإن هذا إنما كان بإذن من التاجر لكن إذا لم يعرف التاجر بهذا أنه يأذن بفتحيه للمحل أن يدخله أحدهم إليه دون استئذان فالأصل أن هذه الحوانيب والمحلات لا يسرى أن يدخل إليها إلا باستئذان أصحابها وأربابها نعم لأنها تدخل في جملة البيوت المسكونة التي ليست بيتا المستقبل ولكن جاء عري بن عمر رضي الله عنه ما كم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ما قد يخالف هذا حيث <تصفيق> أخرج البخاري مثال صحيح المجاهد أنه قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق ولكن هذا يحمل على ما ذكرناه كأن ابن عمر عرف من عادة أصحاب بيوت السوق هذا أنهم يأذنون له أو يأذنون لغيره بالدخول إذا فتحوا بيوتهم السوق بدليل ما أخرجه أيضا البخاري بعد هذا الأثر لسنب صحيح على عطاءنا وقال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاج فاستئذانه <تصفيق> هنا يدل على أنه عمل بالاصل نعم نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله وإن يصر الله عز وجل في المجلس القادم نكمل ما تيصر من أداب الاستئذان والتفليم و... ونبده أن الشيخة عبيد الجابري حفظه الله تعالى لعله أن يغير موعد الدرس كما طلبت ذلك منه لأن الموعد هذا قد يكون ليس مناسبا للبعض إلى الثلاثاء في الثالثة وربع توقيت القاهرة ولكن سوف يؤكد حفظه الله علي الموعد خلال يومين إن شاء الله تعالى وأعتذر إليكم أني ما نبهت على هذا اليوم لأنه كان أصابني الذهول في موعد درس الشيخ وضعيب اليوم سبحان الله يعني كأنني نسيت تماما الدرس اليوم ولم أتذكر إلا لما قمت على صلاة الظهر واتصلت على الشيخ واعتذرت له له خيرا يعني قال ما في داعي لاعتبار لأن هذا ليس باختيارك أن لازم العف عنه يعني يعني النسيان الذي هو الذهول عن الشيء فشاهد فل فلمنا يعني اقترفنا على الشيخ أن نغير موعد الدرد حتى يكون حتى يكون وناسيه ونزيه فالشيخ جزاه الله خيرا يعني قال مبدئيا لعلنا أن جعله السلفاء ولكن سوف يؤكد عليا ان شاء الله خلال يومين ان شاء الله تعالى وان ان تغير نوع الدرس الشيخ من الخميس الى الثلاثاء فالعلي كذلك اغير درس اداب طالب العلم واصل التفسير ونجعلهما الثلاثاء ولكن سوف أؤكد عليكم هذا إن شاء الله يعني خلال يومين أو ثلاثة ووصول التفسير يعني نحن على وشك الانتهاء منها. العلانية منتهي منها إن شاء الله الدرس القادم يعني العلانية منتهي من شرح متن أصول في التفسير الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله نرجئ الأسئلة إلى الدرس القادم حتى نكون أتممنا الكلام عن أحكام وأداب الاستئذان والتسليم لما كان عنده سؤال إذا انتهينا الدرس القادم ولا زى بعضه نمن انتهى من الباب لأكمله إن شاء الله نستقبل الأسئلة لأن قد يكون عند البعض أسئلة يعني قد يأتي الجواب عليها في المجلس القادم ولا زى بعضه إن شاء الله تعالى maar Allah. Sallallahu alaikum. Samon